فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الختاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تخيا وبرى بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يُسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُن بِغَضِيَّةٍ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا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 114. فقلي واشربي وقري عينا 115. فإنا ترين من البشر حدا 116. فقولي إني نذرت للرحمن صوما 117. صَوْمًا أكلم اليوم إنسيا 118. فأتت به قومها تحمله 119. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 وَإِنَّ وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 125. فاختلف الأحزاب من بين فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 126. أسمع بهم أبصر يوم يتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 127. يوم يَسْرُطُ يَوْضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا نُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ ما, مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْنِي عَنْكَ شيئا.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 بالرحمه و جعلنا لهم لسانا صدقا عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبي وا لديناهم جالب النور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخا هارون نبي واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبي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 119. جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا 110. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 111. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرِ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنْهُمْ كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ بِهَا صِلًّا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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَحْسَنُ مِنْهُمْ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ نَمْلَعَ الْعَذَابَ إِنَّ السَّاعَةَ فَسَعَلَنِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الذين والباقيات الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن يَنفَعَ مَا مَالَهُ وَلَن يُوزَنَ اطَّلَعَ عَلَى غَيْبَانِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ ما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 الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جيتم شيئا إدا تكاذ السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكل مات يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مبدا فإنما يسر له بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا